بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة حافظة رافعا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا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 والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم تلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر موضونة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 إِنَّا أَنشَأْنَاهُ مِن طِينٍ إن ثُمَّ جَعَلْنَاهُ كُمًا دَماً سَائغاً لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُمَّ التَّوْأَمَ الْأَوَّلِينَ وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وعميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إن انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحرث العظيم وكانوا يقولون أَإِذَا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون أوى آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمون إلى ميقات يوم محلوم ثم إن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 أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون أأنتم آذلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء فلولا تشكرون افرايتم النار التي تورون أَأَنْتُمْ ان شاتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين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 لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبآذى العديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون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 ترجعونها هَٰذَا إِن صادقين صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فروع وريحان وَرَيْحَانٌ نعيم نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ